يا ولي في دمعكم في غياب يرد لي ودري دمعاتك خوفن علي ومن غلاي يا ويلي في في غياب يرد لي ودري علي من غلاي انت ما مرضني واشوف المرض فيكم وفيك إلهبوا بالباردة منك هافت في حشاي يا ولي في دمعكم في غيابر الدليل ودري إن دمعتك خوف عليهم الغراي واللهم تبدي عليكم أراوي هاظمي والمشارب غيرها رجيتك ما تكفع ضماي كيف تستغرب طايا بدون رايل وروح بدون راي يا وليدي جمعكم فيلي يا يريد لي ودين جمعت عليهم من ليلي يشهر به ولا جن نهار شوي مرت الشلا وما مر وانت سبت كل شيء ولا دوت شيء كيف يا قادر على دائما تقدر دواي <تصفيق> يا ولي في دمعكم في غيابي للدين ودري ان دمعتك بعد ما شتت والفكر وخلقت يدي كثرت علوم الشماميتي وفرحت أداي لو خبر حيني عز على فقدان حي كان يمدي من عرفني شاركني عذاي يا ولي في دمعكم في غيابي ردني ودري عندما تكفو في العديد جليس قا يومك انا الهوا ما مر معي هو انا الرحله مثل ما بتداك ومبتداك جليس قا يومك انا ما غير غي هو الرحله مثل ما بتداك ومبتداك يا ويلي جمالك وادريا دمعتك خوف علي من غلعي